بسم الله الرحمن الرحيم إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة الله فلا مضل له ومن يضلل فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذه فرصة سعيدة أرحب بإخواني لطلبة العلم مشايخ في هذا البلد وهو محافظة الطايف في بكورة نسأل الله عز وجل أن ينفع بها إخواني من طلاب العلم الذين حرصوا أن يكون ثم درس في هذه المنطقة ولا شك أن قدوم من هو خارج عن بلد ما قد يكون فيه يعني لا يلزم منه أن لا يكون في البلد من هو اولى منه بتدريس مثل معيس لكن فيه كما هو المعشاد النفوس تحب التجديد وترغب في شيء جديد حينئذ كانت الموافقة على ما ذكر وإلا فأهل البلد أعلموا بي بطلابه ومثل العقيدة الذي معنا لمعة الاعتقاد مثل مختصر وجل أهل العلم على قدرة تامة بإذن الله تعالى على, على تدريسه ولكن كما ذكرت حكمة من افتتاح هذا درس في هذه المنطقة أن يكون ثم تجديد لبعض طلاب العلم إذ النفوس ترغب فيه بذلك لمعة الاعتقاد الهادي إذا سبيل الرشاد هذا مثل مختصر فيه المعتقد وذكر فيه نبذ من من العقيدة اجتملت على مجمل عقيدتها للسنة والجماعة وقبل الدخول فيه وقبل الدخول فيه ثنالة هذا المثل يقدم به مقدمة تتعلق به ترجمة مختصرة له هذا الإمام العلم شيخ الإسلام الإمام موفق الدين محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن القدام المقدسي رحمه الله تعالى ومراد من ذكر المختصرات في تراجع من ندرس لهم المراد به أن يكون ثم اقتباس اقتداء من طلاب العلم به فالإما المتقدمين لما العلم يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان وكما أن الدين يدخله نوع من الغربة كذلك طلب العلم والمنهجية لطلب العلم يدخلها شيء من الغربة ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن العلم كما هو معلوم رفعه في آخر الزمان من أشراط الساعة ولا يمكن أن يرفع العلم الله بارتفاع طرق تحصيل العلم فترفع أولا طرق تحصيل العلم فيردل الساعي ما يردل ولكنه لا يحصل شيئا من, من العلم ثم بعد ذلك يكون العلم على جهة الثقافات وتنويع المعارف كما هو موجود في كثير في ساحة له فقل من يوجد من أهل العلم من كان على سنن المتقدمين ومن كان على طريقة الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام نتيمية ومن قبله ومن بعده شيخ الإسلام ابو محمد عبد الله بن أحمد لمحمد بن قدامة من قدام بن نصر عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد هكذا تجد في كثير من تراجم أهل العلم صدر بمثل هذه الألقاف وإن كان في بعض من يترجم لهم قد يكون ثم مبالغة ولكن في كثير من أحوال مترجم لهم انما تكون على وجه الحقيقة أولد في شعبان سنة إحدى واربعين وخمسمائة في جمعه قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين فقرأ القرآن وسنى كثير من أهل العلم الذين برزوا في العلم إنما كان من أسباب تحصيلهم أن يكون العلم قد نشأ معهم صغرة يعني أخذ العلم على صغر وهذا لا يمنع أن يكون الكبير قد يستفيد أكثر مما يستفيد الصغير ولكن مما كان سببا في إتقانهم للعلوم وتقدمهم في المعارف أنهم نشأوا مع العلم ونشأ العلم معهم هذا ابن عاشر السنين قد طلب العلم وحصل العلم يعني شرع في طرق تحصيل العلم فقرأ القرآن وحفظ مقتصر القرقي واشتغل وستمع من والده وهذه تجدها سمة لكل من وصف بالتحقيق من أمة أهل العلم أنه أول ما يبدأ في طلب العلم تحصيل العلم هو الأصل الذي هو منبع الشريعة وهو القرآن الكريم ولا تجد عالما إلا هو قد شرع في العلم بعد أن يقرأ القرآن ليس بقراءة بحس وإنما يقال قرأ بالسبع وبالعشر والآن قد تجد من يفرط في حفظ القرآن بحجة الاشتغال به بالعلم هذا ليس على طريقة أهل العلم هذا خلال في المنهجية ولذلك تجد الكثير ممن يدرس ويحصل ولكنه بعد عدد السنين يرجع كما بدأ ويشتكي أنه لم يحصل شيئا لأنه بالاستقراء والنظر في أحوال كثير من طلاب العلم أنه يبقى في نفسه نوع تردد مهما حفظ من المتون ومهما جلس بين يدي أهل العلم لتلقي علم الحديث العقيدة ونحو ذلك فإذا راد أن يكون له نوع تحصيل من حيث كثرت المحفوظات يبقى في نفسه سؤال قد يغالط نفسه في الجواب أو يجد من يعينه على ترك الإجابة بأنه لم يحفظ القرآن فكيف يشتغل بحفظ الفية ابن مالك أو الفية العراقي او الفية السيطي نحو ذلك ويبقى في تردد وحيرة ثم بعد ذلك لا تكون له تلك الهمة التي يحصل بها العلم الشرعي قرأ القرآن اولا وحفظه إذن لابد من جبع بين الأمرين أصل الأصول أصل العلم الشرعي منبع الشريع كتاب الأعظم الذي ينطلق منه طالب العلم أولاً وهو المصدر الأول في تلقي الأحكام الشرعية كتاب الله عز وجل فيكون طالب العلم حفظ القرآن ثم بعد ذلك يشرع أو يشرع في طلب العلم ويكون له تركيز أكبر في حفظه القرآن وحفظ مختصر الخرقي على الجادة التي عليها للعلم وهي حفظ المتون فاحفظ كل حافظ إمامه لا يكون إماما في العلم لا يكون مرجعا في العلم بل لا يكون ضابطا للعلم إلا إذا كان في صدره من كل فن أحسن يعني يحفظ مختصرا قل أو كثر واشتغل وسمع عوالده ورحل إلى بغداد سنة 61 ونقوم وسمع الكثير من العلماء آنذاك وكان جامعا للفنوم على جادة العلماء السابقين كان السابق لا يوجد الفدعة المحدثة الآن نقول الفدعة الشرعية الفدعة المحدثة هي فدعة تخصص هذه لم تكن عند أهل العلم السابقي يأخذ من كل فن لأن الشريعة من حيث تلقي أحكام الشرعية والوصول إلى الثمرة لا تتجزأ ولا تتبعر فبعضها يخدم, يخدم بعضا فالعلوم مترابطة وإذا حاول من يريد الفصل بين العلوم بين الفقه وأصوله بين الأصول واللغة بين اللغة والأصول والفقه ومصطلح الحديث فلن يدد له سبيل لأن هذه العلوم كلها مترابطة وكلها يخدم بعضها بعضا ولذلك قسم أهل العلم علوم الشرعية إلى قسمين علوم آلة وهي كاسمها آلة بمعنى أنه تقصد إلى غيرها يعني ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها وعلم المقاصد علم المقاصد نوعان علم هو فرض عين وهذا يستوي فيه طالب العلم مع العام حينئذ لا يحتاج إلى علوم آلة وعلم آخر أو فرض كفاية قد يكون ثم اشتراك بين العام وطالب العلم في بعض فروض كفاية وأما ما يندب تحصيله ليكون مجتهدا في العلوم الشرعية وليكون له اليد الطول في كل فن هذا لا يمكن إلا في تحصيل علوم الآلة فحينئذ الله انزعاج من جعل علوم الآلة شرطا في تحصيل المقاصد وهذا لا خلافة بين أهل العلم السابقين وإنما وقع الآن نزاع بسبب التخصصات التي وردت من أجل الأنظمة من الجامعات والمعاهد ونحو ذلك فجأت التخصصات فصلت بين العلوم حينئذ وقع طلابه في حيرة هذا يتخصص ابتداء من أول طلب العلم في الحديث وآخر في الفقه وثالث في الأصول ورابع وخامس ثم النتيجة لا شيء فنقول طريقة أهل العلم وهي الجادة الجمع ولذلك مثال معنا من قدام رحمه الله تعالى معروف به الاجتهاد والإمامة في الفقه وصاحب المغني والمغني كسمه حينئذن إذا أطلق ابن قداما صرف في الكتاب الجليل العظيم الذي يعتبر مرجعا للأمة كلها ما من عالم إلا والنظر في هذا الكتاب اعتبر شرطا عنده وطمألينة قلبه لا يستريح الله وأن ينظر في هذا الكتاب انظر ماذا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الإمام جبد قال سبت ابن جوزي رحمه الله تعالى عن أبي محمد قداما كان إماما في فنون في فنون جمع فن والجمع هنا أقله ثلاثة أقله ثلاثة وقال عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه هو إمام الآئمة ومفت الأمة إلى أن قال قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية فأما الحديث فهو سابق فرسانه وأما الفقه فهو فارس ميدانه إذا الجمع بين الحديث والفقه ودعوة عارض بين هذين الفنين هذه دعوة من مناصرها لماذا؟ لأن الفقه منه هو مبني على القرآن يعني تم آيات أو ما يسمى بآية الأحكام وهذا أمرها واضح وحينئذ يكون النظر فيها من جهة السنباط وحلف لا من جهة النظر في طريق الوصول لأنه متواتر هذا بالسبع والعشر وما زاد عن العشر حينئذ ينظر في سنده من آسل تقييد بعض الأحكام الشرعية الواردة فيه بعض آيات الأحكام. هذا لا أشكال فيه والحديث منه ما هو صحيح مكتفق عليه ومنه ما هو مكتلف في صحته وحزنه وضعفه أو وضعه نحو ذلك الفقيه الذي يريد أن يصل الحكم الشرعي وأن يكون مجتهدا ويقول هذا حكم الله تعالى وهذا النظر الصحيح المؤدي إلى حكم الله تعالى إليذ ما اتفق عليه الأئمة من جهة صحة الحديث هذا لا يشكال فيه من حيث النظر فيه دون أن ينظر فيه في إثنانه إلا اللهم إذا جعت لغضة يعني وقع فيها خلافة ليشاذة الأملاحين الذي نحتاج النظر في ثبوت تلك اللغة أولا وأما ما كان فيه نوع اختلاف بين الأئمة حينئذ كيف يرجح كيف يقول هذا حكم الله تعالى والحديث من حيث الثبوت فيه في اختلاف لابد أن ننظر في تلك الأسانيات وأن تكون عنده ملكة في فهم كلام العلمة السابقية ليصل إلى الحكم الصحيح في الحكم على الإسلام من حيث ثبوت وعدمه أعرف الناس بالفوتية يعني شيخ الإسلام أبو محمد او شيخ الإسلام أبو محمد وقال الضياعة كان رحمه الله تعالى إماما في القرآن وتسيره بزيادة على الحديث والفقر إماما في علم الحديث ومشكلاته إماما في الفقر بل او أوحد زمانه فيه إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض إماما في أصول الفقه ولا كتابه المشهور الروضة وإن كان قيل بأنه مختصر من المستصف إلا أن شخصية ابن قدام رحمه الله تعالى ظاهرة لم يتبع الغزال في كل ما ذكره من جهة أصيل المساعل أو الترجيح فإنما نظرة المختصر ان صح أنه قد اختصره وثم سلك مسلك الاجتهاد وأورد كثير من الروايات عن إمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد إماما في أصول الفقه إماما في النحو إماما في الحساب إماما في النجوم السيارة والمناشر هذه العلوم كلها هي التي جعلت بفضل الله عز وجل أولا ابن قدام على المعرفة التي هي في الذهن فإذا عظم إمام كبقدامة أو كابل القيم أو شيخ الإسلام او شوكاني أو غيرهم من أهل العلم حينئذ هذه العظمة وهذه المكانة لم تأتها كذا في نفسها فإنما ثم أصول قد بنوا علمهم عليه ولذلك لا يكاد تجد من ترادم أهل العلم المعتبرين لا يكاد تجد إلا وقد ذكر أنه قد أخذ علم كذا وعلم كذا وعلم كذا إذن الشمولية في طلب العلم والتحصيل هذا أصل من أصول التمكن في العلم الشرعي ولن يكون الشخص إماما في العلم الشرعي ولن يكون مرجعا للناس في الفتية إلا إذا جمع علمه من عدة علوم ولم يفرق بين علم وعلم آخر والتفرقة هذه تفرقة حالكة بل نقل بعضهم وإن كان من المعاصرين يجمع أهل العلم على أن المتخصص في فن ما ولا يعرف سواه أنه ليس من أهل العلم أنه ليس من أهل العلم لماذا؟ لأنه مقلد وإذا كان مقلدا فقد نقل ابن عبدالبر رحمه الله تعالى أن المقلد ليس من أهل العلم بالإجماع لأن الترابط بين الفنون لا يمكن فصله وكما ذكرنا تفسير مثلا من أراد أن يدرس التفسير وأن يكون عنده ملكة لا بد من الوقوف على شيء من علم القراءات ولابد من الوقوف على كثير من مسائل اللغة ولذلك قال سيطر رحمه الله تعالى أقوله في هم وغيره أنه بالإجماع لا يحل لأحد أن يقدم على تفسير كتاب الله عز وجل حتى يكون مليا باللغة مليا ليس عنده أجرميا فقط لا حتى يكون مليا يعني متشبعا بعلم اللغة علم اللغة أساس في فام الشريعة لن يفلح ولن هدى الزمخشنية لن يفلح طالب علم في تفسير أو فهم المقاصد إلا إذا أقام علمه على جملة من علوم اللغة وعلى جهة الخصوص والترتيب النحو أولا ثم الصرف ثم البيان وهذه مشاعة في كتب التفسير ولا تجد تفسيرا إلا وفيه إعراء إلا وفيه نكات بيانية إلا وفيه من البديع شيء الكثير وقال ابن النجاة رحمه الله تعالى كان يعني ابن قدامة, ابن قدامة كان حسن المعرفة بالحديث وله يد في علم العربية ولذلك يعبر كثير الزهبي رحمه الله تعالى في السير يقول له مشاركة في كذا كثير من السراجب يقول له مشاركة في كذا بمعنى أنه قد أخذ ما يحتاجه, ما يحتاجه في العلم الشرعي يعني لا يكون متفرغا لعلم اللغة وينظر في كل كتاب وفي كل متن ويحفظ لا وإنما ينظر فيما كانت عليه الجادة عند أهل العلم ثم مختصرات مشهورة بشروحها وحواشيها عند أهل العلم فينظر فيها وينطلق منها ثم بعد ذلك إن أشكل عليه يرجع إلى المراجع الكذار قال فيه أبو العباس ابن تيمي رحمه وتعالى وهذا شهادة كبرى من إمام من أمة الإسلام وهو شيخ الإسلام بنفسه يقول عن ابن القدامة ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحم الله الجميع هذه, شي... هذه شهادة من إمام في إمام ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق أخلاقه وسيرته أردت ما ذكرته لكم من أجل ما يكون فيه ثم تصحيح للمفاهيم التي قد تكون عند بعض طلبة العلم وهذا خلع كبير الدروس قد توجد الحمد لله وكتب موجودة وتذلك الإقبال موجود لله الحمد للمن فيه رجاء المعمورة ولكن التحصيل النتيجة والثمر هذه يشتكى منها يشتكى منها يعني قد يقف البعض مع العلم عدد سنين كما ذكرت ويكون مهتدئا في العلم والسبب في هذا هو ما ذكرت لكم أن المنهجية لم تكن على الجادة التي سلكها أهل العلم السابقون حينيذ لابد من تصحيح المفاهيم أخلاقه وصيرته كان كثير الحياة هينا لينا متواضعا جوادا سخيا واضعا عند الخاصة والعامة ذا أناس وحلم ووقع وهذا يذكر من أجل ماذا؟ من أجل أن بعض قد يقع عنده نوع تقصير طلاب العلم في التعبّد لله عز وجل لا شك أن العلم عبادة والعبادة مفتقرة إلى شرطين إخلاف والمتابعة إذا كان ثم ضعف في الإخلاف في التوجه لطلب العلم حينئذ كيف يحسن بطالب العلم أن يسير في هذه العبادة مخلت. يعني قد يقع في الإنسان او يقع في نفس الإنسان بأنه صلى مرائه أو صام مرائه أو قام الليل مرائه لكن لا يريد ذلك في في شأن العلم يعني لا يجد شكوى من نفسه في طلب العلم وهذا والله أعلم حدي نظري أنه يبعد عن ذهن الطالب العلم عبادة يعني يغيب عن الذهن بأن العلم عبادة بأنه إذا ذهب وخرج منذ أن يخرج من بيته إلى أن يجلس ثم يعود أنه في عبادة وهذا كما ذكرت إذا غاب عن ذهن الطالب حينئذ ضعف تحقيق شرط الإخلاف في هذه العبادة العظيمة ولذلك كما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب زيالة من شيء إلا من العلم إلا من من العلم وأمر به وأثنى على العلماء وأثنى على العلم ومن ظوافط العبادة عند أهل العلم أن كل ما أثنى الله تعالى عليه أو مدحه أو مدح أهله أو أمر به سواء كان الأمر على جهة الإيجاب أو الاستحباب حين يجب تكون النفيجة بأن هذا القول أو هذا العمل أو هذا الترك عبادة لله عز وجل وهذا كما ذكرت قد يغيب عن ذهن بعض طلبة العلم ينبني على ذلك استحضار التعبد في جميع سلوك طالب العلم ولذلك في قوله تعالى وَاَتْقُوا الله ويعلمكم الله وكانت هذه مفصلة لكن بعضهم يجعل الواو هنا عاطفة فيجعل التقوى شرطا في صحة العلم هذا لا شك فيه أنه صحيح أنه, انه صحيح لكن لا يكون العفق والمتصور في ذهن طالب العلم بعض الطلاب يظل أنه لن يكون متقية أو مذكرة من الأخلاق في أخلاق أهل العلم إلا بعد أن يحصل ويحصل ويحصل من العلم الشرعي هذا فهم الخافر. لا وإنما يكون تصحيح السلوك مع الإقدام على العلم الشرعي ما أن يعلم مسألة فإن كانت عقدية أو عملية أو أخلاقية بمعنى أنها مرتبطة بالسلوك حلع ذن إلا ويعملوا بها إلا ويعملوا بها ما فائدة العلم إذا لم يكن تمّا عمل بالعلم حينئذ كل ما تجده في تراجم أهل العلم من التعبود ما يذكر من الاخلاق والتضحية في شأن العلم وفي شأن التعامل مع الناس وأخلاقهم مع الناس هذه تجدهم مطلدة في كلام أهل العلم في تراجم أهل العلم وهذا لم يأتي هكذا عبثة وإنما يأتي منذ أن يشرع طالب العلم في تحصيل العلم واستحضر أنه عبادة حينئذ هو ملزم بأن يعمل بكل ما يعلمه وإلا كان العلم عليه حجة عليه لا لا له إذن هذه من أخلاق من قدامة مع كونه متفلنا في الفنون ومع كونه منشغلا بالعلم مع كونه يصنف صباح مساء مع تعليمه وتعلمه ونحو كان كثير الحياة هينا لينا متواضحا جوادا سخيا متواضعا عند الخاصة والعامة ذاء ناس وحلم ووقار قال سبط النجوزي ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماس أزهدوا ولا أورعوا منهم عزوفا عن الدنيا واهلها كثير العبادة دائما التهجد وهذا ينبغي أن يستحضر طالب العلم وأن يقرأ تراجم أهل العلم بعد نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في الاقتداء وإنما ينظر في تراجم أهل العلم من أجل أن يكون ثم إثارة للهمة التي تتعلق به بطلب العلم طالب العلم بدون هم لا شيء وهذه الهمة قد نصر نقيم رحمه وتعالى في المدارس على أنها مرتبطة, مرتبطة بالإيمان وهذا يدخل فيما ذكرناه من كون العلم إيمان يعني بعض طلاب العلم تكون عنده همة في وقت ثم فإذا بها تضعف ثم تضعف حتى قد يترك العلم قل ما في هذا ثم بعد ذلك قد يحضر مجالس علم أو ينظر في تراجي فإذا بالهمة ترجع كما كان هذا التذبب وهذا التناقص سببه كما نص عليه ابن قيم رحمه تعالى في منزلة الهمة في مدارة السلكي أن الهمة مرتبطة بالإيمان ما معنى هذا الكلام الهمة مرتبطة بالإيمان والإيمان عند أهل السنة والجماعة ها أجيبه يزيد بالطاعة وينقص به بالماء إذن الهمة تزيد بالطاعة فإذا نقفت حينئذ لابد من النظر في حال طالب العلم وهذا كثرة الكلام هي التي أضاعت علينا الكثير وكثير كلمة مثل هذه من القيم رحمه الله تعالى حينئذ تصحح مناهد كثير من المسلمين من طلاب العلم على ذيها الخصوص همة مرتبطة بالإيمان كلما زاد الإيمان زادت الهمة وارتفعت وكلما نقص الإيمان لبكرت الهمة لماذا ينقص الإيمان لترك الطاعات والوقوع في المعاصة لماذا يزيد الإيمان بفعل الطاعات إيمان لا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات إذن الهمة كذلك تزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وهذا بد من علاية به قال هنا كثير العبادة دائما تهجد. دائمة تهجد إذن بد من العمل ولابد من العبادة ولابد أن يكون طالب العلم يشعر نفسه بأنه مغاير هذا ليس فيه إشكال يعني نجد من طلاب العلم واعتذر عن هذه الكلمة أن أخلاقهم وأحوالهم ومحافظتهم على الأوقات هو العام سواء وتأمل تجد كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله أنه أن حاله مثل عامة المسلمين وإذا ردتها أن تقف بنفسك على هذا أمه في المناسبات العظيمة وظهر رمضان إذا دخل وخرج انظر حال طالب العلم حاله هو حال العام وإذا جاءت عشر الأم من شارد الحجة مثلا والحال. تجل حاله حال طالب العام كذلك إذا جاءت الإجازات مثلا طالب العلم الأصل أنه إذا شغل وهذا أمر ضروري يشغل أيام العام مثلا بدراسة وظيفة نحو ذلك لكن إذا جاءت الإجازة الأصل فيه أنه ينام أو يحترق الأصل أنه يحترق بمعنى أنه يحترق في العمل في التعويض لكن تجد أن طلاب العلم مثل العامة سهر الليل ثم إفطار في النهار ثم نو وتجد من طلاب العلم ينام عن الظهور وعن العصر ويجمع ولا أدري يقصر أو نقول هذا كله سببه ماذا؟ أنه لا يشعر نفسه بأنه مغايق يا أخي الكريم يا من يريد طلب العلم أنت إذا وضعت قدمك في طلب العلم أنت في عمل جليل شريف لا يساويك أحد ملبدة أنت تسلك مسلك الأنبياء والرسل فالأنبياء والرسل ما بعثوا إلا بالعلم والعلم أصل التوحيد دعوة الناس قائمة على, على العلم الشرعي الصحيح وهذا لا ينال بي بالنوم ولا ينال براحة الجسد وإنما لابد من, من الاحتراق ولذلك قيل من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة فهذا ينبغي لتنبى له طالب العلم أن حاله ومحافظ على وقته والنظر في تعامله مع الناس والنظر في قبل ذلك تعامله مع ربه جل وعلا في التمسك بقيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك ولا ينظر نظرا قاسرا إلى ما يريد عن بعض السلف أنه يقال ليس بعد الفرائض أفضل من العلم وهذا صحيح هذا صحيح ليس بعد الفرائض أفضل من العلم يفهمها بعض الناس معنى هو ترك كل نافلة ويشتغل بالعلم وليته يشتغل بالعلم صباح مساء لا حضر ديس بين المغرب العشاء ثم جلوس إلى الساعة الحادي عشر ثم جوال فإلى آخره كما هو المعلوم من حياة كثير من الناس هل مراد الشافعي ومراد الإمام أحمد وغيره من أهل العلم هو هذا يطالب العلم يطلق جميع النوافل ثم لا يشتغل بالعلم بهذه الحجة أنه ليس بعد الفرائض أفضل من, من العلم أقول لا ليس الأمر كذلك أعظم دليل يدل على هذا أنه ما أراد به ما يفهمه كثير من طلاب العلم انظر إلى تراجم من قال هذه العبالة يعني الإمام أحمد يرى هذا الكلام ونقل عنه نقولات متعددة مختلفة بألفاظ متباينة في كثير من من ترجم له حيث إذن نقول انظر في ترجمة الإمام أحمد كيف هو مع التعبد انظر في ترجمة الإمام الشافعي كيف هو مع التعبد ترى العجب العجاب كما يقال بمعنى أن هذه الترجمة هي التي تفسر هذه الجملة ليس بعد الفرائض الظلم العلم نعم إن وقع تعارض بين طلب تحصيل علم ونافلة حينئذ صار العلم مقدمت وأما إذا لن نقع تعارض لها فالأخوة الإنسان يأتي بالتعبدات يسلك مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع النبي صلى الله كان يحافظ على قيام الليل 11 راكعة ثم يقول لا لا أقوم ما فائدة هذا العلم ما فائدة هذا العلم قل ليس بعد الفرائض أفضل من العلم يجب فهمها بفهم أحوال من قال هذه العبارة وهذا يكون بالنظر في تراجب من ذكر, من ذكر عنه او نقل عنه هذا اللغو صنف الموفق رحمه الله تعالى موفق تصانيف الكثير الحسنة في المذهب قروعا وعصولا في الحديث واللغة والزهد والبقائر صنف كتبا حسالا في الفقه وغيره وأشرها كتاب المغني شرح خرقي بلغ الأمن في إتمامه أو كتاب بليء في المذهب تعيب عليه وأجاد فيه وجمل به المذهب بمعنى أنه شرف المذهب بهذا الكتاب لأنه تم طعونا في إقامة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ بعضهم لا يرى أنه مذهب مستقل يرى أن المذهب ثلاثة وهذا كلام قد طوام ولقل علي بن عبد السلام أنه قال لم تطب نفسي بالفوت حتى صار عندي نسخة من المقنئ وله الكافي بالفقه والمقنئ والعمدة والروضة وغيرها وفيه كلام قال كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصري وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي تدل على المنطوق لأوفى دلالة أو أوفى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محمل توفي رحمه الله تعالى سنة عشرية وستمئة لا ترى أن لنا فخرجنا عن موضوعنا ترجمه المصلي فرى ان طالب العلم ينبغي ان يحتني بتراجم اهل العلم وان يجعلها مصبا اليه لا في تلقي الاحكام الشرعيه وانما يستفيد منها في شيئين اثنين اول رفع الهمه رفع الهمه لذلك اثير عن بعضهم أن التراجم والنظر في اخبار الصالحين حب الينا من الفقه يعني عند التعب وعند الركود نحو ذلك والملل الفتور يرجع طالب العلم إلى السير وهي لا شك أنها تحيي الهمة وتزيدها في التحصين وثانيا من فوعد نظر في السير والتراجم وخاصة بعد أن وجد العلوم او وجدت العلوم في ضمن مصنفات ومختصرات نحو ذلك النظر في المنهجية الصحيحة التي كان عليها أهل العلم وهي الجادة التي سلكها العلماء قديما وحديثا ولذلك تجد من المعاصرين ممن له يد طول في العلم وليه الفتوى والرجوع نحو ذلك تجد قد جمع بين عدة فنود له في الفقه وله في العصول وله في الحديث وله في اللغة وله في التفسير. وما الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى عنكم ببعيد ثانيا ما يتعلق به الكتاب الذي معنا وفيه مسائل أولا في اسمه والمشهور أنه لمعث الاعتقاد عادي إلى سبيل الرشاد ولكن هذا لم يقف عليه في من ترجم وذكر صنفات الإمام رحمه الله تعالى اسمه سماه بن في الزي جزء الرابع صفحة تسعة وثلاثين ومئة بجزء الاعتقاد جزء الاعتقاد وفي شذرات الذهب الجزء السابع صفحة مئة قال في تعداد المصنفات المؤلف والاعتقاد جزء والاعتقاد إذن في هذه الكتابين بالرجب ومن العماس ذكروا أن المصنف له كتاب اسمه الاعتقاد وهذا هو الذي اشتهر بعد ذلك باللمعة ومثله في سير علام النبلاء في الجزء الثاني والعشرين صفحة 168 هؤلاء وغيرهم ممن ترجم لابن القدامى ذكروا أنه صنف المصنفات وفي أصول الدين ذكروا الاعتقاد والمراد أنهم ذكروا اسمه هذا ظاهر صنيعهم لأنهم ذكروا المصنفات بأسماءها قالوا ذنب التأويل والعلو والمغني والكافي والمقن والاعتقاد حينئذ ليس المراد الاعتقاد به فن يعني ألف في فن الاعتقاد ثم الاسم لا ندري ما هو وإنما أراد به أن اسم هذا الجزء الاعتقاد وهذا هو الظاهر الله أعلم وظاهر صنيعهم أن هذا اسم له لأنهم ذكروا مصنفات المؤلف بأسمائها فهو جزء الاعتقاد إذن نسميه بماذا جزء الاعتقاد ولا مشاحة به إلا الصلاح ولكن هذا من باب تحقيق النسبة الصحيحة للمصنح وفي تذرات الذهب في الموضع نفسه لما سماه ابن العماد بالاعتقاد علق عليه المحقق محمود الأرناوت بقوله واسمه الكامل لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ولم يذكر مصدره في ذلك لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشال في ترجمة المصلف لما ذكر جزء الاعتقاد قال واسمه كامل كذا وكذا ولكن لم يذكر مصدرا لعذي التسمية ويستفي بعضهم بذكر الجزء الأول من الاسم فيقول لمعة الاعتقاد يعني ولا يكمل الهادي إلى سبيل الرشال إذن نخلص من هذا أن هذا الكتاب الذي سنقرأه بإذن الله تعالى له ثلاثة أسماء اولا جزء الاعتقاد وهذا ثابت في في ترجمه المصنف كما ذكرناه سابقا جزء الاعتقاد الثاني لمعه الاعتقاد هذه لا سبيل للرشاد الثالث لمعه الاعتقاد هذا باب الاختصار وهذا ايش كان فيه اللمعه بالضم لها معان على وزن فعله لمعه فعله لها معان في لسان العرب كثيره والمحتمل هنا في هذا المقام عليان الذي يحتمل ان يكون مناسبا لي هذا المقام يكون نسما على هذا الجزء جزء الارتقاد معنا الأول البلغة من العيش البلغة من من العيش يعني شيء يبلغك إلى المقصود البلغة من العيش تأكل من طعام أو شراب هذا الطعام هذا الشراب هو الذي يكون بإذن الله تعالى بلغة في حصول العيش التأثان ومن الجسد بريق لونه ولذلك قال في القاموس والتلميع في الخيل التلميع أيضا من المادة نفسها لمعة لمعة والتلميع في الخيل أن يكون في الجسد بقع تخالث سائر لونه وأول المعنيين أنسب يعني يكون البلغة من, من العيش وهو الذي اختاره الشيخ المعتمير رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا المختصر وأول المعنيين أنسب بالموضوع للكتاب مع حجمه فمعنى لمعة الاعتقاد البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم بلغة يعني لم يذكر كل الاعتقاد وإنما ذكر لك شيئا من أمور الاعتقاد تبلغك وتصل بك إلى أن تكون على مذهب أهل السنة والجماعة لأن الكلام في أصول المعتقد على مرفبته كلام في الأصول وكلام في في الفروع الأصل أن يذكر الأصل العام ثم ينطوي تحته من المسائل ما لحصر لهم حينئذ إذا ذكر الآصل كفى لك في حصول النسبة إلى معتقد أهل السنة والجماعة وأما جهل الفروع أو بعض الفروع التي لا تؤثر في إثبات العصول فهذا يستفيد منه الناظر طالب العلم غيره وأما العامة فلا لمعة الاعتقاد. الاعتقاد هذا مضاف مضاف إليه والإضافة هنا على معنى من؟ يعني لمعة من الاعتقاد الصحيح لمعة من الاعتقاد الصحيح كقوله هذا ثوب خز يعني هذا ثوب من خز وخاتم حديث تقديم هذا خاتم من حديث وعلى مذهب جماهير النحا لأن أكثر النحا لا يرون أن الإضافة إلا على معنى اللام, اللام. ومع ذافه مرفوض عندهم فالجماهير على أن الإضافة لا تكون إلا على معنى اللام ثم أقل منهم من يرى أن الإضافة تكون على معنى لا وقد على معنى من على قلة وأقل من ذلك نسب إلى أنه من اختراع ابن مالك رحمه وتعالى أنها قد تأتي على معنى في هذا ليس ليس بالصحيح أنه انفرد به ليس بالصحيح هذا قد بيّنتم فيما مضى ما شرحت من ألفية وغيرها إذن على مذهب جماهير النحان الإضافة لا تكون إلا بمعنى لا فتقديل لمعة للاعتقاد إذن على على الوجهين والاعتقاد المضاف اليه افتعال من من العقد افتعال من من العقد وهو ربط الشيء يقال عقد الحبل شد بعضه ببعض النقيض حله وارجو من الطلاب الا ينزعجوا من طريقتي في الشرح ناحب نقف مع كل لحظه من الطلاب وهذه هي الطريقه الصحيحه التي توصل الطالب للعلم لان ينظر طالب العلم الى المتن ويقلب كل كلمة منهم بكلام يستفيد منه دون أن يؤتب الاعتراضات التي قد لا يكون لها وجه وإنما ينظر فيها من جهة معنى اللغوي وما ينطوي تحتها من معنى شرعي صحيح وخاصة في باب المعتقد لأن المختفرات ينطوي تحت كل كلمة قاعدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة وبعضها قد ينكر اللفظ ولا ينكر المخالف وحينئذ بهذا اللفظ يكون فيه رد على المخالف فيلزم منه ذكر القول المخالف لكن نحن لن نسير على هذه الطريقة يعني لن نذكر أقوال المخالفين في هذه العقيدة ولا في غيرها إن شاء الله تعالى كل ما صنف في معتقد أهل السنة والجماعة يجب شرحه على ما يوافق مع معتقد أهل السنة والجماعة والعقيدة ليست بفقه يعني الفقه لا شك أنه قد يأتي الشارح يقول في مثلا فيها المياه ثلاثة فيها قولان إلى آخره ويذكر قولة ودليل كل قول يرجع إلى خيره لا نجري بدروسا للعقيدة مجرى فقه أقول اليد ثابتة لله عز وجل وذهب الأشاعر وذهب المعتزلة وجهمية هذا ليس بسديد وإن سلكه كثير من أهل العلم هذه نظرة خاصة به فليس بسديد أن تشرح كتب المعتقد وخاصة لمن لم يوصل في مذهب أهل السنة والجماعة ويعرض له كأنه خلاف فقهي لا ليس ثم توافق بين الطريقتين الفقه الخلاف فيه سلاف تنوع وقد يكون خلاف افتضان والمسألة كلها داخلة في باب الاجتهاد وإذا اجتهد الحاكم فأصابد آخر ما هو معلوم في محله وأما هنا لا هنا تقابل حق مع باطل بدعة والسنة هناك لا تذكر البدعة في مصاف السنة وإنما يذكر القول الحق فقط وأما النظر في أقواله البدعة فهذا يؤخذ من جهتين إما أن يعاد الكتاب مرة أخرى فيكون تقرر عند طالب العلم معتقد أهل السنة والجماعة بأصوله وأدلته ولأن تحتاج إلى تأمم يعني القواعد التي يذكرها للعلم في باب الأسماء والصفات ليست مفهومة بعضها على من مرة واحدة لما تحتاج إلى تقرير وتحتاج إلى أمثلة وتحتاج إلى أن تعاد مرة وأخرى فعليل إذا أردنا فهم مخالفة المخالفين من أهل البدعة لمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد بأنواع الثلاث إما أن يعادل كتاب مرة أخرى حينئذ يذكر في كل موضع القول المخالف وإما أن, تسلك أن يسلك بالطالب المراحل التي يمكن أن تكون متدرجة مع كتب شيخ الإسلام نتيمه وهذا أقعد عن طالب العلم يأخذ مثلاً لمحة الاعتقاد وياقض الوسطيه والصحاويه ونحو ذلك من حيث المسوله تدرس على طريقتها للسنو الجماعه ثم اذا اراد يفهم ما عليه المخالفون لا ننظر الى فروع نقول الناس قالوا للسوال السيله هذا فرع والنظر في الفروع دون اتقان الأصول هذا لا ينفع الطالب للعلم وانما ترجع إلى الأصول التي انبثق منها المخالفون لماذا قالوا للسيله لماذا قالوا للسيله اذا ثم قد انطلقوا منها حينيذ ندرس منهج المخالفين بدراسة هذه الوصول هذا يستفيده من كتابين عظيمين لشهر الإسلام لتيم رحمه الله تعالى وهما الفتوى الحموية وهذه قد ألفها من آجل أن يقرر أن ما جاء به من أن منهج أهل السنة في فهم الأسماء والصوات واعتبار الظاهر والمخالفون كلهم عن بكرة أبيهم لقل الظاهر غير مراد هذا الشبهة التي أقعت عندهم حينئذ ألف هذه الرسالة من أجل دعم مذهبه وهو مذهب للسنة والجماعة ثانيا بعد أن يتقن هذا هذه الفتوى الفتوى الحموية وإذا أضاف إليها تلخيص الشيخ المعظمين جيد ينطلق إلى تدمرية وهي الكسمها فيها ستة أو سبع قواعد هذه تنسف منهج المخالفين من عصره فيفهم ما عليه المخالفون انطلاقا من هذه القواعد الستة والسبع لا بأس أن ينظر في كتب الأشاعر كذا أتقن هذه النسائل ينظر في كتب الأشاعر لماذا أفضل هذه الوصول نحوها إذن انا أقول لا, لا أحد ينزعج ابتداء من هذه المقدمة لأننا نقف مع كل لفظة والنهاية نهاية الكتاب هذه وإن كانت محمودة ومرغوبة وهي مما تتعلق بها الهمم لكن لا تكون هي النظرة الأولى لطالب العلم يعني متى ننتهي من الكتاب ابتداءا قبل أن يبدأ قل هذا ليس بسديد ليس بمنهد إلا طالب العلم هذا مثل العامة إذا فتح قرآن في رمضان يقرأ فإذا به يقلم نراه في المسارد هكذا يقلم متى ينتهي سورة العقارة ومتى يصل إلى النصف ومتى ومتى قل هذا لا ينبغي أن يكون طالب العلم على هذا وإنما درتك الذي أخذته هل فهمته أو لا ثم تأتي إلى الدرس الثاني هل فهمته أو لا إذا انتهيت من الكتاب على فهم فأنت أنت وأما أن الكتاب ثم تكون المعلومات بالرافقة هذا ليس, ليس بالسديد إذن قوله لمعة الاعتقاد الاعتقاد هذا كل مضاف إليه واللمعة مضاف والإضافة هنا إما على معنى اللام وهو قول الجماهير أو على معنى من والخلف هنا السائل الاعتقاد افتعال يعني ودن افتعال لأنه مصدر افتعال يفتعل افتعال اعتقاد يعتقد اعتقاد هو المصدر المراتب من فمن مأخوذ من العقد وهو ربط الشيء يقال عقد الحبل شد بعضه ببعض نقيض حله ومادة عقد فيه لسان العراف اللغة تدور على معاني ثلاث تدور على معاني ثلاث بمعنى أنه مهما قلبت في هذه الكلمة من جهة الفعل والماضي والمضارع والأمر والمصدر والتثنية والجمع ونحو ذلك مهما قدرت هذه فلابد أن يلحظ فيها أصل وهو المعنى الذي ذكره غير واحد إذا مادة عقد في اللغة تدور على معاني الثلاث الأول اللزوم والثاني التأكيد والثالث الاستيشعق قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عقدتم. إذا فيه اللزوم وفيه استيشعق وفيه تأكيد وتعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزنه يعني يقصد اليمين بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد وتقول العرب اعتقد الشيء صلب واشتد اعتقد الشيء هذا فعل ما اعتقده والشيء فعله بمعنى صلب واشتده واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير إذن الاعتقاد مقهود من العقد وفيه ربط. أخذ أهل العلم من تسمية العقيدة عقيدة ثم أدلة شرعية لكن هذا اللفظ يدل على شيء ولذلك أطلقه لم يرد في نصوف الوحيين إطلاق لفظ العقيدة وإنما جاءت أسماء شرعية الإسلام والإيمان والإحسان وكذلك في عهد الصحابة والقرون الثلاثة لم يرد إطلاق لفظ العقيدة هكذا اشتهر عنده بعض أهل العلم ولكن أطلق هذا اللفظ وأشير به إلى أن العقيدة لابد فيها من الجد لأن الررط هنا كما ذكرنا ررط الحبل بعضه ببعض شد بعضه ببعض لابد أن يكون الشيء مشدودا وهذا لا يكون إلا إذا كان معه استيثاق وتأكيد وعزم ومتى يكون كذلك إذا كان ثم ما يدل على أن هذا الشيء من من العقيدة كما سيأتي بيانه وتقول الحرم إذا اعتقد الشيء صلب واشتده حققت عليه القلب والضمير يعني شددت عليه الضمير والقلب بحيث يكون المعقود عليه مجزوما حكمه فإنه إذا لم يكن كذلك حين يجن صار شكا وظن هذا لا يكفي باب المعتقل كان الست لما بالله وما عطف عليه هذا لا يكفي فيها الظلم ولا يكفي فيه الشك بل لابد أن يكون جازمة كالشأن في لا إله إلا الله والاعتقاد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المعقود عليه وهو ما يحصر به الاعتقاد وإن كان الاعتقاد من حيث المعنى المصدر مراد مرادا أيضا إذن الاعتقاد الجزم فلا تكون العقيدة عقيدة صحيحة معتبرة إلا إذا صدق بها العبد تصديقا جازما لا ريب فيه وإلا كان شكل ظن هذا لا يقبل منه البت والعقيدة سدرعا حول اعتقاد قضايا معينة إذا قيل أن النقض هذا لمعة الاعتقاد اعتقاد ماذا؟ قلنا الاعتقاد هذا فيه ربط وفيه ربط القلب على أشياء معينة أو أشياء مطلقة ما الذي جاء به الشرط؟ تعيين أو إطلاق؟ لا شك أنه تعيين إذن لمعة الاعتقاد الهادي لسبيل الرشاة الاعتقاد؟, الاعتقاد أي شيء؟ أقول لا وإنما هي قضايا معينة ولذلك هي التي وضعت بين دفتي الكتب المختفرة عند أهل العلم في بيان المعتقل أهل السنة والجماعة هذه التي هي أركان الإيمان الست وما يتبعها من الكلام في المخالفين وفي كلام الصحابة والذب عنهم ونحو ذلك والمسحلة جوربين وكل هذه سنية عقيدة لأن المباينة والمفاصلة بين أهل السنة والجماعة حاصلة بها كما أن الشأن حاصل في الخلاف يعني حاصل في أركان الستة ذلك حاصل في صحابة الصحابة في الاصل لو لم يكن سمى خلاف طعن فيه لم يكن الحديث عنهم من باب المعتقد وانما هو شيء متعلق باحكام فرعية ولكن لما وقع نزاع وينبني على هذا النزاع طرح الشريعة لانه اذا اسقطت الصحابة ايه اذا اسقطت الشريعة ما بقي شيء هم الذين نقلوا لنا الدين حفظ الله عز وجل لنا الدين باجتهاد الصحابة ونقله وحفظ العلم ونحو ذلك حليل إذا أسقط الصحابة سقطت الشريعة من أصلها حليل صار الخلاف في هذه المثلة خلافة عقدية لابد أن يكون الحكم مجزوما به إذن اعتقاد قضايا معينة وليس اعتقاد أي شيء والقضايا المعين المراد هنا أركان الإيمان الستة وهي أمور غيبية, أمور غيبية. ويدخل في الركن الأول أعظمه ما يتعلق به المسلمون وهو توحيد الله عز وجل فالإيمان الإيمان بالله له أركان الإيمان بالذات الإيمان بأبوبية الرب جل وعلا الإيمان بألوهيته الإيمان بأثناءه وصفاته هذا أربعة أنواع وإن كان الأول داخلا فيه في الثاني وهي أركان الإيمان السكة وهي أمور غيبية مدارها على الغيب ولا يمكن أن يعلم الغيب إلا من طريق الوحي ولذا قاعدة الكبرى في باب المعتقد أن العقيدة ها توقفية بمعنى أنها موقوفة توقيفية نسبة إلى التوقيف مراد به الوقف وهو المن كذلك حين صارت العقيدة توقيفية بمعنى أن مدارها على السمع فلا يثبت شيء بأنه عقيدة إلا إذا جاء به النص وأما العقل فلا مجال له ألبث هنا عقيدة ليس مجالها او الرأي لا مدخل له في الاعتقاد والعقد ليس له مدخل في الاعتقاد ونفي مدخلية العقل هنا ليس من جهة الاستنبار هذا لابد منه كيف نفهم الأوامر لابد من إعمال الذهن لابد من إعمال العقد ولكن هل هو مصدر تشريعي بمعنى أنه تأخذ منه الأحكام من حيث التأصيل فنقول أصب كذا مصدره العقل هذا الذي يمنعه هالسنة والجماعة وأما كونه يفهم ما جاءت في النصوص ونرد علىه ببجعة بأن الاستواء بمعنى الاستلاق هذا باطل لأنه ورد ورد هذا إنما يكون من جهة الاستنباط وهو فهم العقل اعمال العقل الذي هو التفكير نقول هذا لا لا ينازع فيه أحد وليس هو الذي يفيها للسنة وجماعة وإنما الذي ينفى أن يكون للعقل مصدرية بمعنى أنه تتلقى منه الأصول الشرعية هذا باطل لا في العقيدة ولا فيه آه. الفروع لا في الأطول ولا في الفروع لا في العلميات ولا في العمليات على التعبيرين فلا تثبت العقيدة إلا من طريق الوحي والتعليم إذ لا أحد أعلم بالله بما يجب له وما يجود وما يمتنع من الله الله غيب أليس كذلك الله غيب نعم غير قطعة حينئذ لا يمكن أن نحكم على فعل نفعله إلا إذا أخبرنا هو ولا يمكن أن نسميه بإثم له إلا إذا أخبرنا هو وكذلك لا نصفه بوصف إلا إذا أخبرنا هو كذلك لأنه غيب وحينئذ لا يمكن الوصول إلى هذا الغيب لا بالعقل ولا بالمشاهدة ولا غير ذلك حينئذ نقول لا يمكن أن نعرف ما أراده الرب جل وعلا مطلقا في الشرع كله إلا من جهة الوحي إلا من جهة الوحي إذ لا أعلم من الله آه. إذ لا أعلم بالله من الله عز وجل. وكذلك من المخلوقين لا أحد أعلم بالله من الخلق بما يجب له وما يجوز وما ينتنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحصر حين الطريق في الإحكام الشرعية عموما في المصدرين الاثنين وهما الكتاب والسنة زاد بعضهم الإجماع والأشكال فيه وأما القياس هذا فيه تصديق قد يأتي معنا وقد نتركهم وأما الاعتقاد من حيث هو فهو حكم الذهن الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد يعني الاعتقاد ليس كل اعتقاد يكون صحيح كذلك هل كل اعتقاد يكون صحيح لا عقيدة قد تكون فاسدة كعقيدة الجامية والمعتزلة والأشعر وقد تكون صحيحة كعقيدة أهل السنة والجماعة أي نيل القدر المشترك أن كل منهما عقيدة بمعنى أنه محله القلب معقود عليه بالجز هذا القدر المشترك بين النوعين وام المعقود عليه الذي هو محل للوصف بالصحه وعادمها الفساد والحق الباطن هذا لما يفارق فيها للسله والجمع غيره حينئذ نقول ليس كل عقيده تكون صحيحه ولذلك قيدها صحه صحه النسبه للقدامه لمعه الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد اذا ليس كل اعتقاد يكون هاديا الى سبيل الرشاد. وهذا وصف جيد قوله الهادي صفه للاعتقاد الاحتراز ليس كل اعتقاد يكون صحيحا الهدي الاعتقاد الصحيح المطابق للحق ولمنهج السلف من الصحابة والقرون المفضله هو الذي يهدي من اعتقده الى سبيل الرشاد اذا الهادي صفه للاعتقاد وهي شبهه سن لي نستوعب قد تكون كاشفة وقد تكون للاحتراز وهذا وذات موجوده في القران موجوده في في القران يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلق هذه الصفه عنده عن رب لم يخلقنا امنه صفه كاشفه أن هذا الرب هو الذي خلقنا لا شك له ثاني واضح اذا قد تكون كاشفة بمعنى انها ليست للاحتراز ليست للإحترام لي ليس سم شيء دخل في الموصوف فنحتاج إلى إخراجه كذلك لمعة الاعتقاد قلنا اعتقاد هذا مشترك بين عقيدة باطلة وعقيدة حقا قلنا هذا صفة إذن أخرج العقيدة الباطلة قد يكون الوصف ليس للإخراج لي والآية المذكورة واضحة اعبدوا ربكم ربكم هذا مفعول به الذي وقعت عليه العمل ولذلك قيله معبود من هذه الآية عودوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم عرابه أنه صفة لرب هل هي صفة كاشفة أم من الاحتراز إذا قلت للاحتراز معناه أن عندنا ربي رب خلقنا ورب ليس لخالقنا وهذا كما ذكرت سابقا فام اللغة يعينك على فام التشهير والهادي مفاعل من هذا فهو هاد والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والدعاء وتعني في الطريق وهي المراد بقوله تعالى وجعلنا ل... وجعلنا منهم ائمه يهدون بهم ائمه يهدون يعني يدعون يبينون الطريق للناس وهذه صادقه يعني هذا الوصف صادق على الله عز وجل فالله هادي يعني يهدي دلاله وكما أنه يهدي توفيقا عين اذا الوصف بالنوعين لله عز وجل ثابت وكذلك الرسل يقول هم هدات لكن هدات ماذا هداية دلالة وتوفيق او الأول فقط ها هذه من المسلمات هداية دلالة وتوفيق أم الأول فقط دلالة فقط أما هداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل لا يشركوا في أحد لا نبي ولا ملك مقربة هي خاصة به بالله عز وجل إن شراح الصدر لقبول الحق هذا لا يكون إلا بيد من بيده القلوب كذلك إداية التوفيق ما معنى هذا؟ إن والقبول للحق وهذا لا يكون إلا لمن كان بيده قلوبه والله عز وجل وأما الأنبياء والرسل وهو بشر لأن يكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا حيث هذه إداية الدلالة نقول قدر مشترس يعني يوصف بها رب جل وعلا ويوصف بها الرسل والأنبياء والعلماء, والعلماء وطلاب العلم وكل من دعا غيره من الناس فله حظ ونصيب من هذه الهدايه وهي المراده بقوله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا وهذا النوع من الهدايه مشترك بين الرب جل وعلا وانبيائه ورسله والعلماء وسائر من تبع سبيلهم بخلاف هدايه التوفيق فهي خاصه بالرب جل وعلا ولا تطلب من من سوى الله تعالى وهي المنفية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببته إنك لا تهدي وإنك لا تهدي أما جاء هذا بالقرآن إنك لا تهدي من أحببته وجاء وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم خلاف هنا خلاف تضاد أو تنوى تنوى لا يمكن أن يكون في قرآن خلاف تضاد تضاد يعني نقيضان وهذا لا لا يكون في القرآن قرآن كله حق ولازم الحق حق فما ثبت في موضع ونفي في موضع حينيذ لابد أن نقول بأن الجهة منفكة يعني الهداية نوعا إنك لا تهدي من أحببت أحب النبي صلى الله عليه وسلم هدايته ووردت هداية الدلالة دعاه إلى الإسلام لكن هل بيده أن يشرح قلب عمه الجواب لا ولذا قال لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط المستقيم الإسلام غير الشريعة بانك لا تهدي يعني لا تدل الناس الى طريق الحق اذا ثبت في موضع ونفي في موضع فنقول جهه منفكه ولا تعارض بين نصوص الوحيين هل هذه الى سبيل يعني إلى طريق سبيل بمعنى طريق اذا السبيل الطريق الذي فيه سهوله ويجمع على سبل كما هو معلوم وسبيل هذا يذكر ويؤنث ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان او شرا سبيل الحق وسبيل الباطل ولذلك اضافه نقل الى سبيل الرشاد هذه الى سبيل الرشاد ولذا قيده المؤلف بقول الرشاد احترازا من سبيل غير الرشاد قال تعالى ادعوا ربك قل هذه ادعو سبيل ادعوا الى ربك اضافه الى من سبيل اضافه الى إلى الله عز وجل قل هذه سبيلي اضافه الى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن إضافة هنا مختلفة إضافة مختلفة وكداهما واحد لكن أضافا أول إلى المبلغ ودعو إلى سبيل ربك والثاني إلى سالك بهم إلى سالك بهم وسبيل الله هو سبيل الرشاد هو سبيل الرشاد وهذا مختبس من قوله تعالى سورة غافر وقال الذي آمن يا قومي تبعوني أهدكم سبيل الرشاد الذي الحق سبيل الله تعالى والرشد والرشد خلاف الغي استعملوا استعمال الهدايه كما جاء في تعالى يرشدون قد بين الرشد من من الغي فاعتقاد ما في هذه الرساله هذا المختفر الذي جمعته لك قدام تعالى يكون دالا إلى الطريق التي من سلكها فعليذا هو من الراشدين الذي من لكها من الراشدين وهذا فيه أشبه ما يكون بثمرة هذا المعتقد لمعاته الاعتقال وهذه موجودة في هذا المختصر ثم الثمرة والنتيجة هادية إلى سبيل الرشاد في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بأنه يكون موافقا للحق وحينئذ نصر الله عز وجل فجعل النصر إن تنصر الله ينصركم تنصر الله بماذا؟ بإقامة شرعه وتحكيم شرعه والا يكون على وجه ارم إلا حكم الله تعالى واموجود البدع والشركيات نحذرك ثم نطلب نصر الله قل هذا لا لا يتعدى ان تنصر الله ينصركم وان جزء الاعتقاد الذي هو التسميه الثانية فجزء الشيء ما يتقوم به جملته كاجزاء السفينه واجزاء البيت جزء الشيء ما يتقوم به جملته كاجزاء السفينه جزء الاعتقاد اذا وهذا من جهه المعنى اوفق لأن العقيدة هذه لا توجد إلا بأجزاء فوات الجزء يؤدي لفوات الكل هذا كشأن الرقم عند الفقهاء وكذلك الشرط فالرقم داخل فيه في المهية والشرط خارج عن المهية والرقم جزء, جزء ذاتي كذلك هنا المعتقد ما يذكره المصنف رحمه تعالى من هذه الأركان الستة وما يتبعها منها يتألف الاعتقاد كما نقول أن الصلاة تتألف من تكبير قراءه فاتحه وركوع وسجود لاخره فوات جزء منها هل هل تورد الصلاه لا تورد الصلاه كذلك هنا الاعتقاد هذه المسائل التي ذكرها رحم الله تعالى يتالف منها الاعتقاد حينئذ الكلام مثلا في الصفات من حيث اثباتها واقرارها على ظاهرها هذا جزء داخل في المعتقل إن على الوجه الحق على أين إذن وجد الاعتقاد وإلا كان خالا في في الاعتقاد ولذلك ينتقل به إلى الوصف إلى البدعة لأن ليس سمى منزل بين المنزلتين في هذه المساعد وإنما نقول إما حق وإما باطن إما حق وإما باطن والمخالفة في العصل مضية بصاحبها إلى الوقوع في البدعة ثم مخالفة قد يأتي لها قد يخالف في فرع ولا يخالف في أصل وقد يخالف في أصل وفرع نقول المخالفة في الأصول هذه مبزعة لصاحبها يعني يكون ممتدعة وأما المخالفة في الفرع مع التسريم للأصل فهذا ينظر في كل شخص بحسبه قد يكون ممتدعا وقد لا يكون كذلك والاعتقال سبق بيان هذا ما يتعلق باسم الكتاب ثاني موضوع الكتاب فهو توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات ولا شك التوحيد القسم عند أهل العلم إما بالتقسيم الثلاثي أو القسم الثنائي وكلاهما نتيجة واحدة توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذه كلها مترابطة ولكن كتب أهل العلم الذين ألفوا فيه المعتقد قد لا تجد شيئا مما يتعلق بالتوحيد الألوهية أو الربوبية إلا على ذهة الإجمال يعني يجملون في توحيد الألوهية هذا تجد في مثلا الذي معنا الكتاب وتجده فيه الوسطية وتجده في الطحاوية وغيرها تجده يجمل في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ويفصل بتوحيد الأسماء والصفات هل لكون توحيد الأسماء والصفات أهم من توحيد الأولوية جاوب الله وإنما كل مصنف يصنف بنظر إلى عصره يعني ما شاع في الخلاف في عصره هو الذي يعتبر في التأليف يعني التأليف والكتابة ليست شهوة عندها للعلم ليست شهوة أريد أن أؤلف فقط لا وإنما يؤلف من أجل أن يفيد غيره من أجل أن يصحح معتقد قد وقع فيه خلق بين العامة ثم حكم شرع غاب عن الناس ثم خلل في المعتقد ثم خلل في العبادة إلى خليه حليل يكتب ويؤلف لهذه الغرب حليل جل ما كتب في باب المعتقد قد لوحظ فيه التفصيل في باب الأسماء والصفات والإجمال في باب توحيد الألوهية والربوبية ولا يفهم من ذلك أن توحيد الأسماء والصفات أهم من توحيد الألوهية بدليل ماذا يجري ان الروس لم بعثت إلا من اجل توحيد الالوهيه واما توحيد الربوبيه فهو في الجمله قد وافق عليه المخالفون وكذلك توحيد الأسماء والصفات في الجمله قد وافق في عليه المخالفون وانما وقع الميزان في ماذا؟ في مفهوم لا اله الا الله وان توحيد الاسماء والصفات هذا وقع النزاع فيه عند عند المتاخرين عند المتاخرين في الموضوع هذا الكتاب بتوحيد الأسماء والصفات وفي بيان طريقة أهل السنة في أمور الغيب وفي بيان طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من قدر لأم الآخر لأركان الإيمان الستة وما يتعلق به وما يجب تجاه الصحابة الموقف من أهل البدع وما سيأتي مفصلا في هذا الكتاب سبب تأليف الكتاب أن عصر مؤلف رحمه الله تعالى هو آخر القرن السادس فيه البدع العقلية عموما وعقائنا الأشاعر على جهة الخصوص لم يوجد تمكن لي بعض الفرق المتدعة مثل ما وجد لي الأشاعر فألف هذه الرسالة لبيان مخالفته لوصولها للسنة والرد عليه تنال علماء عليه يأتي الثناء على الكتاب من الثناء على صاحبه يعني ببيان موقفه من من هذه رساله التعامل مع الاسماء والصفات وتم كلام لي بالرجب رحمه الله تعالى وغيره فقيله المؤلف مذكاه عند كثير من اهل العلم فان كان ثمه طعن ذاتي لقد ياتي في هذه الرساله أو في غيرها والامام اذا ثبتت قدمه في معتقد اهل السنه والجماعه ووجد له زله في تعبير او في معتقد شيء معي لا يخرجه عن واسمه بكونه من أئمة أهل السنة والجماعة لأن في بعض الألفاظ في هذا الكتاب وكذلك في ذنب التأويل وفي تحريم النظر في علم الكلام تم ألفاظ فيها اجتباه بأن المصنف رحمه الله تعالى قد وقع عنده شيء من التفوير وهذا في بحثه في محله قال ابن رجب رحمه الله تعالى وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن أكثرها على طريقة أئمة المحدثين مشهولة بالأحاديث والآثار وبالأثاني كما هي طريقة الامام أحمد وأئمة الحديث ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم وهذه طريقة أحمد والمتقدمين مع كون على ابن عقيد وهو له رسالة فيه وذكر في آخرها كثير من المباحث المتعلقة بي المقدمة هنا وخاصة في ذنب التأوين وكان كثير المتابعة المتابعة للمنقول في باب الوصول وغيره لا يرى إطلاق ما لا يؤثر من العبارات وهذا مسلك جيد وهذا الذي ينبغي أن يكون باب المعتقد باب الدقيق من حيث المعنى ومن حيث القالب الذي يؤدي هذا المعنى يعني ثم ألفاظ معاني ثم ألفاظ معاني الأصل في اللغ أن يكون شرعيا بمعنى أن الشرع قد اسبه او نطق به وان احداث الفاظ لم يرس في الشرع وهذه فيها توصيل ياتي ذكره هو ان شاء الله تعالى ويامر بالامر كما جاء في الكتاب والسنه من الصفات من غير تفسير هذه كلمه من غير تفسير بحد وجدان عنده كثير من من المعاصرين من غير تفسير وان كان لها وجه وهذه العباره ايضا نقلها في شذرات الذهب من غير تغيير فتم تحريف في العباره قد يكون تم شيء يتعلق بها إما يكون ما نقله ابن الرجب فيه تصحيف أو ما نقله ابن العماد فيه تصحيف فأحده معاصر وثاني فرح يعني ضبط النسخة أما الرجب هو القائد ولكن النسخة غير محققة هي دارة معرفة كعادتها وأما شجرات الذهاف هي محققة الأرنغود الأبوة وابنهم. من غير تفصيل ولا تكييف ولا تنفي ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولكن ثم مفهوم خاص عن جميل القدامة للتأويل يأتي بحثه إن شاء الله تعالى يعني للتأويل الذي ينفيه من قدامة في سائر كتبه له مفهوم خاص يأتي التنصيص عليه من كتبه هو وقال في موضع آخر عنه حسن الاعتقاد وقال عنه ابن النجار على قانون السلف على قانون السلف وهذا كلام ينطبق على اللمعة إذ هي أهم كتب من القدامة رحمه الله تعالى في, في الاعتقال وسيأتي مزيد بحث في العقيدة العقيدة المصدف رحمه الله تعالى وقال عنه ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة يعني الخلاصة وما يصلح أن يكون عقيدة لعامة المسلمين هذا الكتاب لم يوفق إلى تحقيق يكون مدقنا لمسائله على الوجه الذي أراد المصدف رحمه الله تعالى وإن طبع عند الطبعات لأن بعضها مبنيا على على بعض طبعاته اول طبعة وهي سابقة وكان المشهور طبعة المكتب الاسلامي هذه سنة 95300 وكذلك طبعة اسرع عبد المنصور طبعة ثاني 23400 واعتمد على طبعة بدر البدر هي التي معي وطبعة بدر البدر اعتمد على طبعة المنار وطبعة المنار كانت سنة 51 ل 300 و1000 ومطبعة الترقي بالمشرق سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وعدل هذه من أقدم ما طبعا وهي عن مخطوطة كتبها عمر بن غاز المقدسي الحنبلي فرغ من كتابتها في ليلة السابع من شهر راجب سنة خمس وسبعين وسبعمائة يعني بعد قرن وفاة مصنف زيادة وعلى هذه الطبعة والت الطبعات كل طبعة إنما هي مبنية على مطبعات ترقي ولذلك الخلل الموجود فيه هنا موجود هناك شروحه قيل أول شرح لهذا الكتاب هو ما علقه العلمة عبد القادر ببدران الدوم الحنبل دمشقي توفي سنة ستة واربعين ثلاثمائة صاحب المدخل في دمده اليوم أحمد قيل أنه علق على اللمعة ولم عليه والله أعلم وشرح الشيخ العلامة محمد بن عثمير رحمه الله تعالى وتعليق مختصر على كتاب اللمعة كما قال في مقدمته ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا نظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له لم يقف الشيخ على شرح له فإن لم يثبت أن ابن بدران شرحه حينيذ الأول شارعا له فيما أعلم هو شغم راتبه رحمه الله تعالى وعدا وجود شرح له فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصوافل في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده إلى آخر كلامه وقدم بين يدي الشرح فوائد نفيثة ومهمة وهي قواعد وصول في باب الأسماء وقواعد وأصول في باب الصفات وجلها موجود في كتابه وكتاب جليل جليل قدر وهو قواعد المثلح قواعد المثلح كذلك مما يستعان به على فهم يعني بعد أن يضبط طالب العلم ما ذكرنا الطريقة المعتمدة من أخذ منهج السلف مجردا عن قواعد البدع ينظر في قواعد المثلح سيجد فائدة عظما وشرحه عبد الرزاق بن موسى الجزائل في وكتابنا اسمها نسعاد في شرح لمعة الاعتقاد هذه الثلاث كتب هي التي حررت تحريرا وما عداه فهو تفريط من أشريطة قد يكون بعضها راجعها صاحبها وبعضها لم يراجعها حينئذ ما حررها فهو ثلاثة شروح لهذه اللمعة وقد عرفنا شيئا من طريقة في الشرح في هذا الكتاب لن نذكر خلافا إلا تبعا يعني إذا كان لا تفهم المسألة إلا بمثال للمهتدعة ونحو ذلك وأما الأصل فنشرح والأصل ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة ونذكر الأصول والقواعد التي يمكن فهمها وبعضها قد يكون مستقبلا بإذن الله تعالى قال المصلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأ رحمه الله تعالى بالبسمة كعادة في أهل العلم وهذا لي أربعة أمور وهذه سنة لابد من الاتيان بها وثم ما هو واجب صناعي وثم ما هو مصحب صناعي عند أربعة تأليف ولكن نقول بدأ مصنف بالبسملة لأربعة أمور أول اختداء من الكتاب العزيز حيث بدأ القرآن بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثانية عسيا بالسنة الفعلية أقول السنة الفعلية احترازا من السنة القولية فإنه لم يثبت الحديث الوالد كل أمر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أفتر فهو أقطع هذا الحديث ضعيف ولا يعول عليه حينئذ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في مراسلاته كما جاء بصحي البخالي له رقل عظيم الروم كتب بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أمر يعتبر فعلا والسنة كما أنها تثبت بالقول تثبت به بالفعل وكذلك تثبت بالترك وهذه سنة قد لا يدركها البعض السنة قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون تركية يعني شيء إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي فالسنة تتركه ولذلك ذكر الاسلام رحمه الله تعالى الإسلام من ظوابط معرفة الفدعة أنه إذا ودد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى المقتضاء حينئذ فعله بعد عصره يكون فدعة هذا في الجملة هذا ثابت في الجملة ثالثا سبركا بسم الله تعالى لأن معنى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مستعينا متبركا او أستعين بسم الله أبدأ بسم الله مستعينا رابعا اجمع المصنفين العمل قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وقد استقر عمل الآئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية وكذا معظم كتب الرسائل. إذن البداعة بالبسملة للأمور الأربعة التي ذكرناها فلا ينبغي تركها لا في قول ولا في الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هذا جار مزرور نتعلق محذوف تقديره أؤلف خاص وهو مؤخر بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف واجتملت هذه تسمية بسملة على ثلاثة أسماء هذا الذي يناسب موضوع على الله والرحمن الرحيم هذه ثلاثة أسماء ومن قاعدتها للسنة والجماعة أن كل اسمي هو متضمن للصفة أولا التوقيف من حيث إثبات أن هذه أسماء وهي ثابت في كتاب السنة الله والرحمن والرحيم هذه ثلاثة أسماء مجمع عليها وإنما الخلاف في مدلول الله نظر جلال الله هل هو مشتق أم لا وهذا خلاف موجود عند كثير من المتأخرين وعلى بسمه ولي سي بوي ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال سي بوي اجل واعظم من ان يقول بان لفظ الله ليس ليس مشتقا وخلاف او الذي يبني على هذا الخلاف قد مشتق او ليس مشتق امر لفظي لا ليس الامر اللفظي وانما ينبني عليه هل الله له مدلول وصفه كما نقول الرحمن دل على الرحمة والرحيم دل على الرحمة والعليم دل على صفة العلم والسميع هذا على مثل دل على صفة السماء وكذلك البصير دل على صفة البصر والحي دل على صفة الحياة الله هل له مذلول او لا من قال بانه مشتق لابد له من صفة قد دل عليه وهي الالوهية ومن قال بانه جامد قال الله مثل لفظ زيت زيت لا يدل على شيء والله اذا كان جامدا حينئذ يكونه من حيث المعنى لا دلالة له وهذا قول باطل والصحيح أنه دادل على, على معنى وهو الله في السماوات وهو الله وهو هذا مهتدى الله هذا في السماوات أين متعلق الجار المجرور الله وبإجماع النحان لا يتعلق الجار المجرور إلا بفعل أو ما فيه رائحة الفعل والثاني هو الوف الذي فيه رائحة الفعل هو الوصف حينئذ نقول الله هذا دال على معنى وهو الألوهية كما أن لفظ العليم دال على معنى وهو صفة العلم إذن الله نقول هذا علم لله عز وجل وهو مشتق واصره الإله فعال بمعنى مفعول وله بص في غير هذا الموضوع الرحمن الرحيم كذلك اسماني علمان الدالان على الرحمة على وجه مبالغة والرحمن شد مبالغة من من الرحيم إذن هذه ثلاثة أسماء دلت على صفات وهذه الصفات ثابتة لله عز وجل كما أنها تدل على ذات إذ لا صفة إلا لموصوف والموصوف لا يكون إلا, إلا ذاتا الحمد لله المحمود بكل لسان يعني بعدما بدأ به أو على الله تعالى بالبسملة وهي فيها ثناء ولذلك يكتفي بعض أهل العلم بالبسملة دون ذكر الحمد لله. كما صنع البخار فيه في صحيح يكفى بالبسمله وكما صنع شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النسخ المشهورة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد الهيئ أقام هذه البسمله مقام الخطبه والحاجة وهنا ذكر بعد البسمله الحمدله فهو ثناء بعد بعد ثناء والابتداء بالبسمله ابتداء حقيقي والابتداء بالحمد ابتداء نسبي قال رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان ثنى المصن بالحمد بعد البسملة ويقال هنا ما قيل هناك لماذا بدأ بالحمد لله اقتداء بالكتاب وتأثير بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه والحمد هو الثناء بالقول على المحمود الثناء بالقول على المحمود أن يثني على المحمود هذا عام يعني يشمل المخلوق, المخلوق ويشمل الخالق فكلما أثنيت بلسانك بذكر محاسن المحمود حيث نقول هذا يسمى يسمى حمدا لكن ثناء على المحمود فقط هذا يدخل فيه المدح إذ من الحمد والمدح ثناء على المخلوم لكن يشترط في الحمد من أجل أن يكون حمدا أن يكون معه داع قلبي وهو المحبة والإجلال فإذا كانت ثناء مع المحبة نقول هذا يسمى حمدا إن كان الثناء بالقول على المحمود دون محبة يسمى, يسمى مدحل إذن قد تمدح من لا تحب وأما تحمد من لا تحب فلا يكون لا تحمد إلا من تحبه لأنه لا تثني برسانك وتذكر من صفات كرمه وجوده وما يمتاز به عن غيره فهو كان في شأن المخلوق أو الخالق إلا إذا كان القلب متعلقا به حليظ صار حمدا وأما المدحف هذا مجرد عن المحبة ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبارة من أجمع ما ذكر في تعريف الحمد قال رحمه الله تعالى الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله ذكر محاسن المحمود يعني الذكر هو السنة باللسان ومحاسن المحمود هنا في حق الباري جل وعلا يشمل الصفات بنوعيها يعني الصفات الذاتية والصفات التي تكون, متعدية. التي تكون متعدية خلافاً لما يقيده الكثير بأن الحمد خاف بصفات التي تكون متعدية وأما الصفات الذاتية فلا يكون ذكرها من باب الحمد هذا غلط ليس بالصحيح إذن ذكر محاسن المحمود محاسن جمع محسن أي ما يحسنه وهذا يشمل الصفات الذاتية والصفات الفعلية, الفعلية التي تكون متعدية وتخصيص الحمد بأحد النوعين دون الآخر هذا تحكم مع حبه وإجلاله وتعظيمه إذن مع داع قلبي والمعية هنا المصاحبة لابد من مصاحبة الذكر مع المحبة فإن وضد أحدهما دون الآخر فلا يسلق عليه أنه, أنه حمد وقال ابن السعد رحمه الله تعالى تعريف الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعادل انظر تعريفين قد أشار إلى معلن قد عكف عليه كثير من أرباب التعريف عند المتاخرين وهو تخصيص الحمد بماذا؟ بالأفعال المتعددة ولذلك المشهور عندهم فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بالسبب كونه منعما بسبب كونه منعما إذن على كبريائه وكونه مستويا على عرشه وكونه جبار سماوات الأرض هذه ليست متعدية ليست لها آثار على الخلق وإنما الرحمة والإحسان هي التي يكون لها آثار على الخلق فيحمد بالثاني لا بالأول هذا غلط فالرب جل وعلا من صفات الكمال أنه متصف بالصفات قد لا يكون لها آثار على المخلوقات البتة ومن جباروته جل وعلا جبارة سماوات الأرض قاهر كبرياؤه هذه لا لا يتنشر بها المخلوق وكذلك الكونه مستويا نقول هذه صفة كمال سواءه جل وعلا على عرشه سواء يليق بجلانه هذه صفة كمال هل يحمد عليها او لا نقول نعم لانها مما تصف به الرب جل وعلا ولا يتصف إلا بكمال ومتعلق الحمد الثناء بالكمالات ويحمد الرب جل وعلا عليها لكن على القول الثاني بسبب كونه منعما هذا تقييد واحترات بقول الصواب انه انه يعم والالف الحمد لله الاستغراق يعني افراد المحامد كلها لله تعالى مستحقا لها ففي الحمد اثبات الكمالات اثبات الكمالات نقف على هذا وبعده صل على نكمل الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين